ولو ما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لهم تشعون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذيرون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 بَعْدَ الْبَاطِنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ عَدُوُّهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ وقال لهم اخوهم هود الا تستقون ان لي لكم رسالا ان فاستقوا الله واطيعون وما اسالكم تَدَّعُونَ بِكُلِّ آيَةٍ تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَئِن كُنْتَ تَخْرُجُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِرُّوا وَاسْتَغْفِرُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّتُ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا نَّزِعِيمًا أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَلَيْنَا أَوْ أَنْتُمْ تَعْتَنُونَ لَمْ تَكُونُوا مِنَ الذَّوَّقِينَ